بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفلقان على عبده ليكون للعالمين نبيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك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 فَسِجِّمَ ضَرَّا وَلا نَفْعَ وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ وَلا حَيَاةَ وَلا نُشُورَا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا افْتُرَهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاء زورا وقالوا اثاطير الاولي نكتتبها فهي تم لا عليه بكره واصيلا قل انزل الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك لولا انزل اليه ملك فيكون معه نبيرا او يلقى اليه كنز او تكون له جنة ياكل منها وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوهُ لَكَ الْأَمْثَالُ فَضَلُّوا أُنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوهُ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي انشا ادع على لك خيرا من ذلك جنات جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه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 لا تَدْعُ الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَدَعْ سُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَهَذَاكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْقُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُسْتَقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ أَوْ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسهولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ابهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتكئ من دونك من اولياء ولكن ولكن ما اتتوا واباهم قدث نس الذكر وكان قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذقم عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إن لهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد افتكبروا في أنفسهم وعتوا توا يوم يرون الملائكة كَتَلا بَشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا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 116. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا 117. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضر سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا قُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمّرناهم تدميرا وقوماً طِلّاً ما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وجعلناهم للناس وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقَوْرَنًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَفْتَرْنَا تَفْتِيرًا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 إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلًا أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا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 ولو شاء لجعلوا ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعلنا نهار نسورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السماء ماء امطرا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 فلا تطع الكاثرين وجاهدهم بهذا الكبير وهو الذي مرج البحرين هذا عز فراته وهذا ملح عداد هذا عز وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَقًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَتَبًا وَصِذْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الطَّيِّ الْذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ قَبِيْرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا و هو الذي جعل الليل و انها رخي الفتا لمن اراد ان يتبكر او اراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 والَّذينَ إذَا أَن فَقُولَ يُسْرِفُ وَلَدْ يَقُتُ وَكَانَ بَيْنَذَلِكَ فَوَمَا وََّ بِينَ ذلك والذين لَا يَدَعونَ مَا اللهَِّ إلَهن آقَرَ وَلَا يَقُتُُون وَلَا يَقُتُُونًا النَّفسََّتِ حَرَّّمَ اللهَّهُ إِلَّا بِالحَبّ وَلَا يَزْنون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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وغميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحْيَةً وَسَلَامًا خَالِبِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرُّهُ وَمُقَامَا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَأُخِرْتُمْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يكون